الباب الرابع والسبعون ومئتان باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحسين الحديث نظر وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث